إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَيْنِ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيِّنِ سَأَهُمْ إِنَّهُمْ هُوَ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملا ينتمنون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.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 قال إني أريد أن أنكحك إحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن اشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَا أي مُوسَى يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ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 أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمن إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فعوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمين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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وهدى, وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ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 تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا, ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرَ وَقَالُوا إِنَّ بِكُلِّنَا كَافِرُونَ وقُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٍّ هُمَا أَتَبَعُوهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَن تَبَعَهُ وَاهُ بِغَيْرِ هُدَىٍ مِنَ اللَّهِ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 الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 إِيَّا نَعْبُدُ وَإِيَّا نَسْتَعِينُ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لو أنهم كَانُوا يَهْتَدُونَ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 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين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 افلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من اله غير الله؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوب بالعصبه وللقوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَّا نَصْرَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ